بسم الله الرحمن الرحيم حميم أنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير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 اذا دعى الله وحده كفرتم وان اشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم ما ياتي وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب فَدَعْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَمْ يَرْتَدَّنَ كَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ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 إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوه لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع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 ذَلِكَ ب بأنهُم كَانَ التَّأتهِمْ رُسُلُهُ بِالْبَيّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَم اللَّ إِهُ قوَوِيون شَديدُ الْعقاب وَلَ قدَدَ أَسَلن مُسَ بِآياتِنَ وَسُلطانِ مبين إِ فِي الذعَونَ وَهمَانَ وَقَونَ فَقالَاوا سَاحِرٌ كَذذَّ فَلََّا جَ أَهُ بِالْحَقِّ مِن عِدِنَ قالَاوا قَاُ قُتُلُ أَبَنََّذِ نَ آممَنُوا مَعو وَاسْتَحونِ سَونَ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 أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن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 لا دَرَأَ مِنَّمَا تَدْعُونَ نِي إِلَهٌ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مُرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 بصإِ وَعددَ الله حَق وَستعفِي الذكَ وَسَبح ببحَم ب رَبك وَوسَّح بحَمْ بِ رَبكَ بالالعَش والإبك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 وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا